هي خطواتك الأولى في طريقك إلى الله ربنا يبارك فيكم يا رب بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ايه نقرا سؤال يعني يعني سؤال جزاكم الله خيرا يعني مهم لكنه هو يختلف من مرحلة لمرحلة ومن فرد لفرد ومن احتياج لاحتياج يعني سؤال ما كبير يعني جابته مش مش يقرأ كتاب الفلاني يعني نقرأ كتاب الفلاني يبقى نقرأ تفسير نكسير يبقى نقرأ مختصر البخاري أو صحيح البخاري يبقى نقرأ يعني نقرأ في الوحي اللي يناسب جميع الأفراد بجميع المراحل في جميع مختلف المستويات في اختلاف الاحتياجات يبقى يبقى ننكب على الوحي اتذاً نقرأ ايه على مستوى السائل او السائلة انا مش عارف المستوى اللي احنا محتاجين نقرأ فيه لكن عموما يعني في كتب بتغذي الفكر وفي كتب بتغذي القلب وفي كتب بتنور البصيرة يعني احيانا بيبقى واحد احرج الى مسألة معينة فهو بيحب يقرأ فيها لذلك يعني مهم ان احنا نكون مكتبتنا يعني انت ابتدائي الدواري على الحاجة اللي بتلفت نظرك الموضوعات اللي بتلفت نظرك الحاجة اللي انت محتاجاها اكتر في حد محتاج اكتر ان يتعرف على اسماء الله الحسنى في حد محتاج اكتر ان هو يتعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حد محتاج اكتر ان يقرى في قصص الانبياء في حد محتاج اكتر ان يقرى في كتب اللي لقائق والمواعظ والذكر الدار الاخره في حد محتاج اكتر ان يقرى قصص الصالحين في حد محتاج أكتر إنه هو يقرأ في ااا الكتب اللي بتتناول تصور الإسلامي وثقافة الغربية ويعني بعظمة الإسلام وقوة الإسلام في مواجهة الأفكار الأخرى في حد محتاج أكتر إنه هو يقرأ في قضية معينة وعنده شبهة معينة في نقطة معينة محتاج يسزيد منها فقراءة كثيرة وسعة. ويعني ك وكنت أنا ع منشور قبل كده عن كتب للمطالعة في مسألة الثقافة وفي مسألة ال ااا الثقافة العامة في وفي مسألة الحاجات القلبية دقائق وفي حاجة وفي مسألة ال السيرة وووو تفسير ويعني مهم إن إحنا يا بنات طلع عام واسع ااا اللي أبدأ بيه بي وإل حاجة الأساسية اللي في حياتي خلينا هنحط نقطة ونقول نبدأ بإيه نبدأ بكتاب الله نقرأ في كتاب تفسير ممكن كتاب مختصر تفسير اللي هو بمجموعة علماء أو يعني كتاب هامش تفسير على على على جانب المصحف ده نبدأ فيه ده مهم جدا وده لو لو هنقرأ حاجة في الحياة يبقى نقرأ تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى وراء ذلك هنقرأ سرنة النمو والسلام نبدأ بالأربعين النووية وشرحها اللي يعني ممكن نقرأ شرح الأربعين النووية للشيخ المنجد أو الشيخ ابن وسيمين له شرح جميل على الأربعين النووية أو الشيخ عبد الكريم الخضير له شرح جميل على الأربعين النووية ثم بعد ذلك كانت نتلاقيق فيه القراءة يعني لو هنقول نصيحة عامة لكل الموجودين تناسب جميع المستويات على مستوى حتى اللي فيهم متقدم في طلب العلم وفيهم بيدعو إلى الله هو أيضا يحتاج إلى ذلك اللي تدرج المختص في التفسير ما حدش ينسبه أو يعني هو شايف إنه هو محتاج يستزيد أكتر يكرر في تفسير ابن كثير ثم ينتقل في معارج القراءة جزاكم الله خير الزوجة التعامل مع زوجها إزاي ومقصر في الصلاة إيه تصبغ عليه وتكتهد غاية الاجتهاد إنها يعني تحببه في الصلاة وتأمره بالصلاة ووو ولو أمر وصل إن هو يعني إن هي تد دي يعني تثير الأمر وتتكلم في الأمر وتنصح وتصبر على ذلك مرات ومرات لأن كلمة مقصر في الصلاة هي فيها درجات يعني في واحد في الصلاة وبيصلي جماعة حنا وفي واحد ما بيصليش أصلا خالص وفي أحد بيصلي لكنه بيأخر الصلاة وفي واحد حكي ما واسعة لكن عموما يعني طبعا الصلاة فرق الصلاة عنوان رئيسي صلاة قيمة من القيم الأساسية الأصيلة في هذا الشجر الحنيف فيع يعني في عليها المفارقة وعليها الاتصال فنقطة الصلاة نقطة مهمة جدا وينبغي نحنا نهتم بيها و والزوجة لا تكل ولا تمل من إن أنها تسائل زوجها على الصلاة وإنها تغيير زوجها على الصلاة وإن هي تحبب زوجها في الصلاة وكذلك الزوج بالنسبة لزوجته إن احنا نصبع على ذلك ونكتهد في ذلك غاية الاجتهاد يعني ده من أعظم الأبواب من أعظم أبواب الخير من أعظم أبواب الدعوة لله ومن أعظم أبواب القومة الله سبحانه وتعالى إن الإنسان يحمل الخير ليأقرب الناس إليه ولا خير أفضل من الصلاة ولا أقرب من الزوج لزوجته توضيح لشرح عددتك لكسة أصحاب الأخضوط مش فاهم السؤال يعني أع... يعني أقصد أوضح إيه بالزبط في شخص لما بيطيع ربنا أو يعمل عمل صالح ربنا بيقيمه بحاجة يقول ده حصل بسبب تعطي ماذا يقول أو يعمل عند الشعوب بذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كله يعني الله سبحانه وتعالى لا يتعامل بهذا الله كريم يحب العطاء يعطي بلا سبب ويعطي بلا عواضي وعطي بلا حدود الله سبحانه وتعالى يعطي لأنه يحب العطاء كل العطاءات وكل ال الهبات والأشياء المين العظيمة التي سبحانه وتعالى النعم الجليلة التي امتنا الله سبحانه وتعالى بها على خلقه كلها من فضل الله سبحانه وتعالى كل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ففكرة إن أنا يعني ينبغي الإنسان إن هو يثق في عظمة ربه ويحسن الظن في ربه ويصير الظن في نفسه يعني إحنا عندنا حاجتين محتاجين نوزنهم ومحتاجين نشعر بهم ومحتاجين نفكر فيهم إن أنا كعبد أنا إنسان ضعيف أنا إنسان عاجز أنا إنسان بأضعف أنا إنسان عندي شهوات أحيانا متحكم فيها وهوايا أحيانا بيأخذني منه وشمال أحيانا كتير ما بقدرش إن أنا أكون على ما يرام ولا على ما أراد الله سبحانه وتعالى مني فأنا دائماً مقصر ودائماً أستشعر التقصير يعني دائماً خلينا نشعر ونستشعر التقصير في حق الله سبحانه وتعالى نحن لا نخصي ثناء على الله ولا نقدر على الاستمرار على الاستقامة في كل وقت وفي كل حين إنما أحياناً كتير عيننا بتفلت مننا ونسلنا بيفلت مننا وزلنا بيفلت بتسمع من حرام وأحياناً بنشعر بكثير من الأشياء الحرام والله يغفر لنا ف... فدائما الإنسان يس... يعني يعني يشعر بالتقصير في حق ربه و... و... و... و... ويزري على نفسه إنه يعرف كل الإنسان بي... بيشوف نفسه كويسة يشوف قده إيه ربنا أنعم عليه ويشوف قده إيه ربنا عظيم ويشوف قده إيه ربنا جليل ويشوف قده إيه ربنا سبحانه وتعالى له الثناء الحسن وله الفضل الجليل ويشوف قده إيه ربنا سبحانه وتعالى من عظمته ان البشر لا يستطيعوا ان يكافئوا الله سبحانه وتعالى على نعمه. فهنا الانسان اذا إذا ذكر نعمت الله واذا ذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، استشعى التقصير في حق الله سبحانه وتعالى. ثم الانسان ينظر في نفسه رأى ينظر في إنه هو كم مرة نما عن صلاة وكم مرة تأخر عن قول الحق وكم مرة تأخر عن دعوة الله وكم مرة كان مفروض انه هو يعمل حاجاته وعملهاش كم مرة أحيانا كتير إحنا بننظر إلى الطاعات. على نوع طاعة معينة أصلاً أنا صدقت صدقة ولا أصلاً قمت الليل مش واخدين بلنا أن في كبائر احنا ممكن نرتكبها بسكتنا أو بأسمعنا أو بأبصرنا أو بتقصيرنا في حق ربنا وفي حق ديننا وفي حق نبينا صلى الله عليه وسلم في في أشياء كثيرة جدا احنا ممكن مش عارفين أصلاً إن ده من الأشياء الفرائض علينا أو الحاجات المهمة بالنسبة لنا اللي ما ينبغي نحن نعملها سواء في حق الأرحام، في حق الجيران، في حق الأهل، في حق العمل، في حق الأبناء، في حق الصحبة، في يعني كم من... الإنسان كل ما بيتعلم، كل ما بيعرف قد هو مقصر في حق الله سبحانه وتعالى وفي أوامر الله سبحانه وتعالى. فهل الإنسان هنا يحسن الظن بنفسه؟ لا ينبغي الإنسان إنه هو يصير الظن بنفسه ويحسن الظن بربه ودائما ينظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عند الله من جهة أن الله هو الكريم وأن الله هو الوهاب وأن الله هو العظيم وأن الله سبحانه وتعالى يعطي ويحب العطاء وأنه عفو يحب العفو وأنه غفور يحب المغفرة لا من جهة أن الإنسان يستحق أنه يغفر له وأن يعفى عنه وأن يكرم وأن يعطى لأنه له بعض الحسنات سؤال كيف أنظم يومي لتعلم العلم الشرعي ودروس التسكية والعلم الدنيوي والترفيه عدم أركز على جانب واحد فقط مش بيبط معي الوقت مهم جدا يا جماعة مسألة الشخصية المجنة وفيه لجس على على السواد كلاود كنت أنا كاتب يعني متكلم في هذا المعنى مسألة النفس المجنة النفس السهلة النفس اللي ممكن تنتقل من عبادة لعبادة لعبادة ومن طاعة لطاعة طاعه وده كله الإنسان يقدر يعمله يعني بلاش نتعامل بطريقة الأحادية والطريقة المتطرفة يعني فيه في في دقيسين أعتقد من مهم نسمعهم يا مجموعه هم مش موجودين في ذوق الحياة لكن في واحد منهم مقطع صوتي خالص اللي هو نفس مجنى وفي مقطع تاني بيتكلم على الخوارج ومسألة ال الفكره فكه الأحادية فكه التصور الأحادي تصور إن إن في في ناس ما بتعرفش تفكر إلا في حاجة واحدة بس وده الأسف مما ورثناه من العلمانية، ينبغي, ينبغي يا جماعة أن احنا تكون نفوسنا نفوس سهلة ونفوس مرنة، وتعرف تنتقل من طاعة لطاعة، الإسلام دين بينقلك هذه النقلة، إزاي أنك أنت تكون بتصلي وبعد كده تروح تشتغل وبعد كده تجعل تصلي تاني، وبعد كده تخيل نخلص الشغل وبعد كده تروح تقضي حاجة واحد مسلم، أو أنك أنت تجلس مع أبنائك، وبعد كده إزاي تبقى زوجك، إيه صالح وزي تبقى جار صالح وزي تبقى عبد صالح إزاي نكنت في محراب العبودية بتعرف تصلي وبتكلم ما بتنتقل من العلاقة مع الناس بتكون حسن أخلاق في ناس ما بتعرف تعمل ده هو عايز إيش عمره كل يوم مع السجدة وفي ناس حياتها كلها في النهاية تقضي تقدي خدمات ومش عادي إنه هو يجلس مع المصحف فترته بسيطة أو إنه يجلس مع نفسه يسبح ربنا ويستغفر ربنا فترته يخلو فيها بنفسي أو يدعو فيها ربه إيش عادي لذلك من الحاجات العظيمة اللي علمنا إياها الإسلام والتي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم التنويع في العبادات وإن احنا يكون عندنا نفوس سهلة نفوس مرنة إزاي النبع السلام يعني يعلمنا هو نبي رحمة وهو نبي ملحمة إزاي ربنا سبحانه وتعالى يصف أهل الإيمان يقول أشده على الكفار وحماء بينهم يعني هو شديد ولا رحيم هو الاثنين هو عنده شدة بيعرف يستعملها في وقت معين ورحمة بيعرف يستعملها في وقت معين هو عنده حكمة بيعرف يستعمل الإسلام المناسب في الوقت المناسب مش إنه هو يا إما شديد على طول يا إما رحيم على طول مش إنه هو يبقى يا إما رفيق في كل أمره حتى الأمور اللي محتاجة شدة ولا إنه هو يكون شديد في كل أمره حتى الأمور اللي محتاجة فمن نقطة إزاي إن أنا أجمع ما بين التزرق, العلم والتزكية والعمل والحقوق اللي عليا وإن أنا أكل من حلال وإن أنا أكون عليا أقدر الفرائض اللي عليها وإن أنا السوجة وإن هي تكون أم صالحة وفي نفس الوقت تكون بتعرف تعبد ربنا ده محتاج من لنا رقم واحد تصور تصور أصلاً دي الحياة في ظل الإسلام ثم بعد ذلك إزاي نقدر نوازن دي ده ابتداء الحياة أصحاب الأخدود من ناحية قولة حضرتك كتلة هل هذا ذم لهم كتلة أصحاب الأخدود آه زمن لهم يعني يلوعين أصحاب الأخدود الذين عذبوا الناس في الأخدود لا لشيء إلا لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. هل طلب العلم مع متابع مع العمل الدنيوي بينماك تشتيت مش دائما تشتيت أحيانا بيكون توازن ومش كل المراحل زي بعضها ومش كل الناس زي بعضها ومش كل النفوس زي بعضها ومش كل الكروب زي بعضها من الأخطاء يا جماعة إن إحنا نحاول نعمم مسألة التصور واحد على جميع البشر يعني من الحاجات اللي بتخلي الواحد يا يشعر إن في نوع من أنواع اللي يعني يعني صراع أو أو طريق التفكير أشعر فيها أشعر بها أنها خاطئة تماما إن واحد يقول النموذج الإنساني المسلم يوم المسلم مش عارف إيه أجمع المسلمين متفوتين جدا في التكليف متفاوتين جدا في العلاقة بالله سبحانه وتعالى ومتفاوتين في تصور الفرائد ومتفاوتين في مفترض الله سبحانه وتعالى عليهم يعني التكليف متفاوت بين البشر من ناحيتين من ناحية الرب سبحانه وتعالى ومن ناحية العبد نفسه يعني الله سبحانه وتعالى لم يسوي بين الذكر والأنسة كما قال سبحانه وتعالى وليس ذكرك والأنسة فالتكليف المفترضة أو التي فرضها الله سبحانه وتعالى للرجال تختلف عن التكاليف التي فرضها الله على النساء الله سبحانه وتعالى فرض على الرجل أنه يكتهد ويحمي المرأة وينفق على المرأة ويدافع المرأة ويموت دون عرضه ويقوم على دين امرأته وأبنائه وكما قال سبحانه وتعالى أقجال قوامون على النساء مفضل الله بعض مفضل الله بعضهم على بعضهم وأنفقوا فصالحات قانثات وأمل الموضع بأنها تكون قانتها مطيعة لربها مطيعة لزوجها وأمل الموضع أنها تمكث في بيتها وقرن في بيوت كنا فتكاليف مختلفة من ناحية الشغل أصلاً وكذلك من ناحية العبد نفسه أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل المرأة الغنية كالمرأة الفقيرة ولا الرجل الغني كرجل الفقير ولا الرجل العاجز كرجل ال, ال القوي يعني الإنسان اللي ممكن إنسان يكون غني ربنا فرض عليه الزكاة والإنسان الفقير ربنا لم يفقد عليه الزكاة ممكن يكون إنسان صحيح ربنا فرض عليه الصيام وإنسان مريض ربنا لم يفقد عليه الصيام فنقط إن إحنا عايزين نعمم تصور واحد. اللي لجميع الناس بي بي بتصوراتهم دي مسألة حقيقة خاطئة تصور خاطئ أصلا إن أنا أقول إن الإنسان كل المسلمين هيعيشوا نفس طريقة الحياة وطريقة العبودية وطريقة الوصول الله سبحانه وتعالى كل إنسان ممكن يكون له وسيلة وسبيل يصل بها الله سبحانه وتعالى مختلف عن الآخر هكذا كان الأنبياء يعني نبي من الأنبياء كان مجاهداً زي داود عليه السلام ونبي من الأنبياء كانت عوديته في الصبر على البلاء زي أيوب عليه السلام نبي من الأنبياء كانت عوديته الصبر على أذى الناس زي نوح عليه السلام ونبي من الأنبياء كانت عوديته إن هو يشتهد في الإنفاق في طاعة الله سبحانه وتعالى زي سليمان عليه السلام فحتى الأنبياء متفوتون في التكليف الشرعي. وكذلك الصحابة يعني عبودية خالد بن وليل تختلف عن عبودية أبي هريرة تختلف عن عبودية عمر تختلف عن عبودية معاز تختلف عن عن عبودية رثمان بن عفان عن عبودية أبو الدرداء مش كل الناس نفوسها زي بعض أبو الدرداء بيحكي قصته ويقول كنت تجيرا قبل الإسلام فلما أسلمت حاولت أن أجمع بين الدين وبين التجارة فأنام أستطع فتركت التجارة لله ده كان أبو الدرداء يعني ده كان نموذج من نماذج الإمام الزهبي يعلق على هذا ويقول رحم الله أبو الدرداء لكن هناك من استطاع أن يجمع بين الدين وبين التجارة وحقق في الدين أعلى من مرتبة من أبي الدرداء كأبي بكر الصديق وعمر من الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف دون من عشر مبشرين بالجنة واستطاعوا أن يجمعوا بين ذلك وذلك فنقطت أن أنا هل أشتغل في الدنيا بس هل أشتغل في الدين بس هل ينفع أن أنا أعمل ده هل ينفع عمل الاثنين مع بعض هل هل أستطيع أن أكون متزناً في العلاقة المسألة دي متفوتة جداً فيها تصورات مختلفة جداً لكن فيها ثوابت ويعني يعني من الثوابت وأعتقد ده موجود على الساوند كنا أكدنا في هذا الموضوع مسألة الأكل من حلال مسألة إن الله هو رزاق مسألة إن الإنسان لا ينبغي أن يشغل عن دينه وعن قضيته وعن هدفه مسألة إن الإنسان يعرف هو طريقه إلى الله سبحانه وتعالى إيه, إيه هو طريقه مسألة إنسان يعرف هو بياكل منين بالضبط وإيه هو دينه لأن أحيانا كتير الناس بتخلط بين الأكل من حلال وبين الدين يعني عادي جدا إن احنا ممكن نأكل من حلال لكن ده دابا لنا اسمه دنيا إن إحنا ربنا سبحانه وتعالى سمى هناك أشياء بأسماء الدنيا وهناك أسماء سماها بأسماء الدار الأخيرة يعني ربنا سبحانه وتعالى قال من كان يودل حد الدنيا وزينتها وقال من كان يريد الاخيرة من كان يريد العاجلة وكان وقال من كان من اراد الاخيرة وسعى لها ساعيها ففعل فجعل هناك أشياء متقابلاً في حاجة اسمها إجادة إجادة الاخيرة غير إجادة العاجلة إجادة الدنيا غير إجادة الاخيرة قال اعرض عن ما انتول عن ذكينا ولم يوجد إلا الحياة الدنيا ففي حاجة في مفهوم اسمه مفهوم الحياة الدنيا فهنا في سوابد في ينبغي الإنسان أن يكون متحلي بها وأن يعرف هذه السوابد وعلى اختلاف بقى الناس هو كل واحد بيتحرك بسوابته لكن هو مهم انه هو يكون عارف ان هو من حلال ومهم انه يكون عارف انه ان رزقه سياتيه مهم انه يكون عارف ان الله سبحانه انه لا يصدي عن افجره من أجلي ولا يستأني افجره من رزقي مهم انه يكون عارف ان هو طريقه لله الله ولوصل الله اي طريق ومهم انه يكون عارف ان الحاجة اللي بياكل بيها من حلال ديت دي بالنسبه له دنيته لكن أي دينه بقى اللي هو يستطيع أن هو يتقبل بي الله سبحانه وتعالى الأصل في الأعمال الدينية أنه لا أسألكم عليه أجر الأصل في الدين أنه ده منصوص عليه يعني ده ده منصوص عليه يعني يعني ب بلغة الفقهاء يعني فيه نص واضح أن أن ربنا سبحانه وتعالى قال كل أسألكم عليه أجر قال أم تسألهم أجرًا فهم من مثقلون فنوع الإنسان يكون فاهم هو يعرف أي دينيته وأي دينه أي اللي ما بياخدش عليه أجر وده بالنسباله طريق ووصول الله سبحانه وتعالى وإيه الحاجة اللي بيأخذ عليها أجر وده بالنسباله أكل من حلال نوع من الأنوع العبودية ومسؤولية مسؤوليات الحياة هو بيؤديها لكنه في الآخر خالص هو بيعرف يشوف قد إيه دينه وقد إيه دنيته مراتب القدر العلم والكتابة والمشيئة والخلق أنا لم أفهم العلم طيب خلينا أقول مثال سريع كده لو إحنا في في في الدنيا بينا وبن بعض كده احنا عايزين نبني عمارة فبنعمل ايه فبنروح لمهندس فالمهندس ده هو عنده علم العلم ده هو ورثه هو بتجارب كثيرة جدا وبدراسات هو درسها درس تجارب السابقين ودرس الاحصائيات اللي الناس علموه اللي قبله حطوها له ودرس النظريات اللي الناس اكتشفتها واربط الأشياء ببعضها وبعض فهو لما قلنا له احنا عايزين نبني برج قرر ان هو يعمل لنا مكت الاول قال لنا البرج ده محتاج قد ايه غمل وقد ايه زلط وقد ايه طوب وقد ايه اسمنت وقد ايه وقت وعايزين مساحة قد ايه وهنبني كام عمود هو عمل ده كله في ذهنه الاول بناء على علم هو يعلمه ثم بعد ذلك كتب بدأ يرسم وبدأ يكتب الإيه، إحنا محتاجين كل حاجة قد إيه بالظبط، فبدأ يقدم هو هو هيعمل إيه، وبعد كده بدأ في التنفيذ، فده إحنا في الدنيا بنشوفه، يعني إحنا لما بنقول إن إحنا عزيز بن برج، البرج ده مش بنيجي الصبح نقوم, نقوم طل... نلاقي فجأة البرج طلع، إنما ده لا... لا في... في علم للبناء، إزاي البوجة ده يتعامل يقول لك لا والله دازم تحفل في الأرض تحت الأول وبعد كده لازم تحط أساسات وبعد كده مش عارف تحط عمويد وبعد كده تحط صبة فهذا علم العلم ده بيسبق أصلا البناء بيسبق تماما البناء وده في الدنيا احنا بنشوفه ولله المثل الأعلى إن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق الله عالم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان سيكون ثم الله سبحانه وتعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ ثم بعد ذلك خلق الله سبحانه وتعالى أو أجلد الله سبحانه وتعالى أن يحدث ذلك ثم بعد ذلك خلق الله سبحانه وتعالى ذلك وصلت؟ تمام يا شيخ أنا خرجت من رمضان والكيلة تعبانة من كلة المياه السؤال ده يعني سؤال مخيف بداية لا ينبغي أن نتعامل مع الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة أنا خرجت من رمضان وكليتي تعبانة من قلة المية والدكات جاولي ما تصويش لأن أنا كليتي تعبانة فأنا خايفة شايفة كده أو خايفة أن ربنا مش عايزني ليه ربنا مش عايزك ليه يعني منين جبتي ده منين أن احنا اعترضنا على أقدار الله سبحانه وتعالى أختي الفاضلة الله سبحانه وتعالى يعامل كل عبد بمقتضاه والله سبحانه وتعالى سيحاسب الإنسان على ما أعطى الله سبحانه وتعالى للعباد كل عبد له النعمة معينة سيحاسب عليها وكل إنسان كل عبد له بلاء معين الله سبحانه وتعالى يختبره به مين قال إن العبدية الوحيدة في الحياة الصيام يعني عادي إحنا ممكن ناس نصل إلى أعلى درجات الجنة وهي ما صامتش نانية ما عندهاش القدرة على الصيام لان ربنا وجبنا سبحانه وتعالى وضع عنه الصيام فكر ان انا ربنا لا يريد ان انا اصوم ليه سوء الظن ده بالله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ابتلاك بالمرض فهو يريد منك انك أنت في المرض تصبري على طاعة الله سبحانه وتعالى انك أنت تقضي بقضاء الله سبحانه وتعالى انك انت تنفقي وانك تبحثي عن باب آخر من أبواب العبودية والتقرب الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى ابي يقول والذين جاهدوا فينا <تصفيق> لنهدي أنهم سبوا لنا وإن الله لمع المحسنين الله سبحانه وتعالى يريد منك إنك تحسني يريد منك إنك أنت تجتهدي في بعض الله سبحانه وتعالى يريد منك إنك تبزوني من من وقتك ومن فكرك لأنك تطيع ربنا سبحانه وتعالى وتطيع الله سبحانه وتعالى بنوع آخر من أنواع العبودية ممكن يكون عبوديتك إنك تنفقي ممكن يكون عبوديتك إنك تدعى إلى الله ممكن يكون عبوديتك إنك تصبر على على المرض ممكن يكون عبوديتك إنك تزكي ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون عبوديتك إنك أنت تقترب من الله سبحانه وتعالى رجل دخل الجنة ولم يسجد لله سجده يعني رجل لما ده خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم والنوع صلى الله عليه بيع رجل على الإسلام فقال هل أسلم ثم أقاتل أم أقاتل ثم أسلم قال أسلم ثم أقاتل فأسلم فقاتل فقتل فمات شهيدا فدخل الجنة ولم يسجد لله سجده كتعبودية الوقت إن هو يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وما كانش وقت الصلاة جهل فمات قبل ما تيجي وقت الصلاة وهو لسه مسلم جديد ومات على الإسلام ودخل الجنة في أعلى درجات الجنة مين قال يا جماعة أن الطريق الوحيد لدخول الجنة هو عبادة معينة كل إنسان ربنا سبحانه وتعالى يبتري على قدره كل إنسان عليه أن يفكر في معاملة الله سبحانه وتعالى له الخاصة الله سبحانه وتعالى لا يعامل الناس بالجملة إنما يعامل الله سبحانه وتعالى الناس أفراد يعامل الله سبحانه وتعالى الناس أفراد كل إنسان سيعامل بفرده. فكل إنسان ينظر في نعمة الله سبحانه وتعالى عليه وينظو في مقادر الله سبحانه وتعالى منه وينظو في إمكاناته وكيفيت الوصول الله سبحانه وتعالى من خلال إمكاناته ومن خلال ما وضعه الله سبحانه وتعالى فيه. كيف تأسكد من عند الله سعيدهم في الحياة الدنيا وهم يحسنون أن يحسنون أن يحسنون أن يحسنون صنعة أن إحنا نقيس نفسنا دائما على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا دائما ميزان. الميزان ده هو ميزان الوحي. إن أنا أعرف منين إن, إن أنا ضل ولا مش ضل. قيس نفسك على الوحي. قيس نفسك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنك أنت تبتهد تكتهد إنك تعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإنك تمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم. تواكدو فيكم ما أنت مسكت به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. النواصل بيكون عليكم سنتي وسنة الخلفاء رشيدين المهديين ببعدي عضوا عليها بالنواجز طيب كيف يحافظ الفرد على محفوظه من العلم الشرعي غير القرآن الكريم يحافظ على ذلك بأن يعمل بهذا العلم وأن يبذله للناس يعني أنا لا أعلم شيء يحفظ الله سبحانه وتعالى به العبد من يعني أبلغ من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والدعوة كما تكلمنا قبل ذلك إن إن إن الدعوة تحتاج بأن لا صلاحا بدون إصلاح ولا إصلاح بدون بدون صلاح فاحنا مهم جدا يا جماعة إن احنا لو عايزين نعرف نحفظ العلم إزاي إن احنا نعمل بهذا العلم نعمل بهذا العلم ونبذله للناس يعني ولئن شكرتم لا أزيد إن احنا إزاي عزين العلم يحفظ في قلوبنا وإزاي نحنا نستمر بهذا العلم وإزاي نتقف في العلم وإزاي نتقف في الفهم إن إحنا نحاول نعمل بهذا ما بس العلم لمجرد التنطيط ولا العلم عشان الناس تقول علينا علماء ولا عشان إن إحنا نماري العلماء ولا نجاري السفهاء ولا نتكلم بغير بينا ولا ننتصي لأنفسنا ولا نتخذ مكان عند الناس هونوا على أنفسكم فالأمر أعجل من ذلك إنما إن إحنا نتعلم العلم لنتقرب بيا الله سبحانه وتعالى لنعمل به بين ذل الله سبحانه وتعالى نحن نحاول نطبق العلم اللي إحنا تعلمناه. ودعكم من المظاهر والصور دعكم من ال من التمثيليات خلينا نعيش حقائق خلينا ننطلق في ان احنا نحقق هذا الكلام ان احنا عايزين نبقى احنا عايزين اي اي اي ال ال ال المراه تكون امرأة صالحة عايزينها تجرب انها تصبر على اذى الزوج عايزينها تجرب انها تصبر على طاعة الله عايزينها تجرب انها تصبر على الأكل من حلال عايزينها تصبر على تربيه الأبناء عايزين نجرب ان احنا نصبر على الفرائض إن احنا نصبر عن أنفسنا وعن شهواتنا عايزين نجرب ده. عايزين نجرب ونعالج ده. عايزين نجرب ونعاني ده. سدقوني يا جماعة. الدين ثقيل كما قال سبحانه وتعلينا سنقري عليك قولا ثقيلة. يعني ما أسهل الكلام. ما أسهل الكلام. وما أصعب العمل. وما أصعب الاستمرار على العمل. العمل صعب جدا. والانسان لما لما بيجي يعمل بيكتشف قد إيه هو إنسان عنده ضعف وعجز ونفاق وسوء أخلاق إزاي قد إيه هو محتاج ربنا سبحانه وتعالى وقد إيه هو إنسان مهما استطاع أنه هو أو مهما اجتهد في أنه هو يصل إيه إلى إيه على الدرجات هو ما زال مقصر في حق الله سبحانه وتعالى ومقصر أنه هو يقوم على أمر الله سبحانه وتعالى وأنه هو يقيم أمر الله سبحانه وتعالى فكيف يحافظ الفرد على محفوظه بأن رقم واحد أنه يعمل به رقم باتنين أن يعلمه لغيره كما قال الله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وكما قال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت وإذن لأتيناهم لمنى أجرا عظيما إزاي أرجع خطوة الوراء في علاقتي بأي حد لو حبيت حد بزيادة بحس أن يعني ما قصرش على كتب ربنا. إيه لخطوة الوراء؟ جماعة العلاقة هي مجموعة من المعاملات. يعني أنا إزاي بيني وبين فلان علاقة؟ فين وبين فلان علاقة؟ عن طريق إن أنا بيني وبين بينه مجموعة معاملات. المعاملة دي مرة كانت معاملة طيبة ومرة هنا وقفت وقفت شهامة وهنا مرة إيه إيه كنت محتاج حاجة معينة ومرة اتصلنا ببعض فتكلمنا بعض مكلمة طويلة ومرة تواسينا مع بعض ومرة يعني تصافينا ومرة تنصحنا ومرة ومرة ومرة فإزاي يجعل في الاق room? إن هقلل أنا هقل المعاملة أو هقلل الكيفية المعاملة يعني هقل كمية المعاملة يعني هقل كيفية المعاملة. كمي... كمية المعاملة يعني عدد مرات الاتصال واللقاءات أو كيفية المعاملة إن أنا المرة بدل ما كان بتبقى منوخة ساعات طويلة إن أنا حاول أقل المعاملة مش قادي يعمل ده خلاص ممكن تقطع فاتر ربعكه ترجع وعملة بسيطة الأول تصور العلاقة اللي انت عايزها أو تصور العلاقة اللي انت عايزها يعني إيه العلاقة الطبيعية اللي احنا ما فروض ضيكون وبين بعض والله العلاقة الطبيعية إن احنا مثلا ممكن نكون أصحاب بنقف ضم بعض وقفات في وقت الأزمات وإن احنا بنتواصل مع بعض ونتناصح مع بعض خلاص يعني أنا عايز أوصل لده أو لو أنا عرفت الصح إيه هعرف وصله إزاي الاشكال ان احنا معينة بتبقى مش مكسومة في في الزين بتبقى مجرد بس إن الواقع بي بي بيدفعنا بي دفعا إلى نوع معين من العلاقة ثم هذا اللي هذه اللي هذا الدفع وهذا الواقع يبدأ لو حصل نوع من أنواع الزعل أو نوع من أنواع الصدمة يبدأ إن إحنا يحصل نوع من أنواع الانقلاب أو نوع من أنواع ال في الانتقام أو الغضب في في القطيعة أو الغضب في إذلال الآخرين ويفضل الغل ده بقى والغضب ده موجود داخل القلب فيحول العلاقة مرة أخرى والأسف اللي احنا في المرة الأولى اللي احنا التسقنا فيها والعلاقة كانت دخلت فيها دخل دخول يعني في تعلق شديد ببعضنا البعض كانت كان ده صحيح ولا أيضاً لما انتقمنا وقضبنا كان ده أيضاً فيه نوع من أنواع يعني النضج في العلاقات فإزاي أجع خطوة الوراء في العلاقة إن أنا هابدأ أفكر في هذه العلاقة كمية العلاقة وكيفية العلاقة وأبدأ أشوف أنا عايز أجع وراء لإيه يعني إيه الصح اللي أنا عايز أوصله إيه الحاجة اللي أنا محتاج إن أنا آي أنا أو محتاج إن أنا أحس إن أنا لما دخلت مع معفلان قوي حسيت إن أنا بدأت كده أكسر بدأت إن أنا أتدخل في ما لا يعنيني بدأت إن أنا أسأل أسئلة وبدأوا يسأل أسئلة بدأت تحرجني فأنا مش عايز ده يوصل فأنا خلاص أنا بعد كده هبدأ أحط نوع من أنواع الحواجز هبدأ أحافظ على نوع من الأسرار يكون بيني وبين نفسي ونوع من العلاقة الطيبة المفتوح اللي بيني وبين الآخرين ونوع من الشهامة أو البذل للناس وتحمل أذى الناس بيني وبين هذا الشخص اللي أنا أريد أن أنا أقيم علاقة معه بطريقة صحيحة أحياناً بيكون الطريقة الوحيدة أن أنا أنقطع تماماً عن هذه العلاقة ثم أعود لبنائها مرة أخرى يعني ممكن أقطع أسبوع أسبوعين وبعد كده أبدأ إيه لما أجيبه أقيم العلاقة مرة أخرى أقيمها على المستوى الصحيح بدلاً ما كنا نتكلم كل يوم في التليفون وطول يوم نتكلم مع بعض ونروح مع بعض ونخرج مع, مع بعض إن أنا لا أنا أتكلم مرة في الأسبوع وأبدأ أتعود أنا على ذلك وأعود الطرف الآخر على ذلك لأن ده مش بس هيلوقي من نفسي أنا نوع من أنواع الإشكال ده أيضاً هيلوقي نوع من أنواع الإشكال اللي عند الطرف الآخر تغيير العلاقات هو أصعب شيء في هذه الحياة تغيير العلاقات هو أصعب شيء في هذه الحياة في معاملات البشر كيف أحافظ على ورد ثابت من القرآن يومياً ورد الذكر والأسكار يعني أحافظ عليه إزاي إن أنا رقم واحد تصوراً رقم اثنين مجهدة يعني مش قادر إيه اللي بيمنع ذلك خلينا نقف وقفات صحيحة صريحة وقعية مع ما يمنع هذا الاستمرار على الورد الثابت. إيه اللي بيمنع ذلك الانشغال خلاص لو انا في وقت الانشغال ممكن اقلل الكيفية لكن خليني موجود وثابت على ان يكون في ورد هل مثلا غير الانشغال مثلا الديكوتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تعلم علما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه وإلا يصير به عرض من الدنيا ما لم يجد عرف الجنة يوم القيامة الآن اتعلم العلم الشرعي مثلا اريده الاخراء وأريد حياة هنية مطمئنة لأبناء بالعبية سليمة وهكذا العمل في الطب والتعليم وغيره وشبه نخروي وآخر دوله هذا من احباط العمل وحماية الجنة أشهر ولا والأخبطة وخوف على كل الناس بتاسع الدنيا ده حرام بسم الله الرحمن الرحيم لله والسلام ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بص يا جماعة خلينا نفرق ما بين حاجتين ما بين إرادة العمل وما بين العمل الإرادة دي محلها القلب يعني ده نية إنما لعمله بالنيات في حاجة اسمها نية الدنيا وفي حاجة اسمها نية الأخيرة ال الإسلام جعل هناك ربط ما بين الدنيا والآخرة قال إن الدنيا مزغاة للآخرة إن الدنيا ده امتحان والآخرة ده جزاء فما فيش حاجة اسمها توازن بين الدنيا والآخرة لأن الإنسان مش عايش عشان الدنيا أصلا الإنسان عايش دي مرحلة بتسلم مرحلة فتصور تصور الإسلام عن عن الدي عن الدين أصلاً أو تصور الإنسان المسلم إنه هو مرتبط بالآخرة ما يؤمن بالله واليوم الآخر دا يعني هو دا أصلاً لب بالإسلام إنه يفهم أن الدنيا ليست دار النهاية إنما هي دار فقط مرور متاع ف نقطة في فرق ما بين إن إحنا في التصور فاهمين إن أنا الدنيا مزرعة للأخيرة يعني مرحلة من مراحل الأخيرة يعني تخيلوا كده واحد بيذاكر في الترم الأول في الكلية وهو متخيل إن الكلية هي الترم الأول بس فجي واحد يقول له خد بالك أنا عايز أبس سرق وفهمك إن الكلية دي تمر عن خمس سنين وإن إن أنت مش الدرجة بتاعة الترم الأول دي مش هي دي النهاية إنما دي درجة من الترم من وسط عشر اي اي اي ترمات انت بتنتحن كل سنة بتنتحن مرتين في السنة كل نصف سنة بتنتحن مرة فالدرجة اللي انت خدتها في نصف السنة هذه الدرجة هي مرحلة من مراحل الكلية النتيجة في الاخر خالص انك تتخرج هتبقى دكتور او مهندس او مدرس او غير ذلك او محاسب على النتيجة الكلية بتاعة الاربع سنين او الخمس سنين او ست سنين الدراسة فهو بيبصره إن, إن الجزء اللي هو بيذاكر فيه ده هو مش مش داء الناتج النهائي. نعم دي مرحلة من المراحل. تصور الإسلام والله سبحانه وتعالى لما ذكر لنا أنه خالق السماوات والأرض. الله أعلمنا وبين لنا وبعث لنا الأنبياء والرسل. وأنزل الكتب ليعلم الناس أن هناك دار أخرى. هي دار الجزاء ودار الحساب وأن الدنيا هي مزرعة ودار امتحان ودار ابتلاء خلق الموت والحياة ليبلواكم أيكم أحسن عمله والله سبحانه وتعالى أمرانا أن يكون إرادة الدنيا أن احنا لا نريد الدنيا قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخصون ولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحفط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون خلينا نقول يبقى فيه حاجة اسمها إرادة الدنيا وفي حاجة اسمها إرادة الآخيرة الإرادة دي د رقم 5 في حاجة اسمها الإرادة يطلع منها سهمين سهم طالع للدنيا وسهم طالع لي الآخيرة إيه اللي ممدوح في القرآن الممدوح في القرآن على في كل وقت هو إرادة الآخيرة إيه اللي مزمون في القرآن المزمون في القرآن هو إرادة الدنيا في كل وقت من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن فأوليك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا لبقى هنا يا جماعة بكل بساطة رقم واحد هي الإرادة إرادة دي يتمحلها القلب حاجة جوة قلبك أنت تريد تريد الدنيا ولا تريد الآخرة يبقى احنا نريد الآخرة قال الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداية والعشي يريدون وجهه يعني يريد وجه الله يعني يريد الآخرة لأن الانسان لن يرى الله إلا في الآخرة في الجنة ولا تعد عيناك عنهم تويد زينة الحياة الدنيا يبقى ربنا أمر نباط سلام أنه يريد الآخرة ولا يريد أن النباط يريد الآخرة ولا يريد الدنيا قال أعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نريد الآخرة هذا الإرادة رقم اتنين شيئا اسمها العمل العمل ده بقى اللي هو كل الناس بتعمل في الدنيا هل الدنيا اللي مزمومة هي الواقع المحيط ولا حقبة زمنية معينة دي اسمها دنيا ولا هي دنيا هي الدار اللي احنا عايشين فيها بالنسبة للآخرة يعني هل الدنيا اللي احنا حذرنا منها إنما أصلاً بيقول إن الدنيا حلوة ومخضرة الدنيا وإن الله أستخليفكم فيها فناظر بما تعملون وإني لا أخشى إلا كما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم هنا هل المقصود بالدنيا يعني البيت اللي أنا عايش فيه ولا الممارسات اللي أنا بعملها لأجل هذه الدنيا هنا ال الدين بيعلمنا إن الدنيا مزرة على الآخرة إنك أنت تريد وجه الله نكون نيتك في كل الناس بتعمل في الدنيا الله ولم يخلقنا في أرض غير هذه الأرض يعني كلمة الدنيا مش مغادفة للأرض إنما كلمة الدنيا مغادفة للممارسات الإنسان لا يبتغي بها وجه الله ولا يبتغي بها الآخرة إن هنا الممارسات الإنسان نيته هي الدنيا يعني عايز يعيش في الدنيا بس اللي هو من الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق والناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا الواحد يريد الآخرة وواحد لا يريد إلا الدنيا هنا إلا مزموم هو إعادة الدنيا المطلقة يبقى إيه اللي مزوم إنما سامي يقول إنما الأعمال وبالنيات وإنما لكل معي ما نوى ما كانت هيجرته الهجرة ده وحتى كما مكان إلى مكان ما كانت هيجرته إلى الله ورسوله فهيجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هيجرته لدنيا يصيبها أو مغات ينحيها فاتجئ الى مهاجر الى يعني في واحد بيهاجر لله وفي واحد بيهاجر الى الدنيا يبقى خلينا نقول كده ان في حاجه اسمها اراده وفي حاجه اسمها عمل الاراده دي ممكن تكون دنيا او اخره يبقى واحد اراده الاراده دي محلها القلب الاراده دي ممكن تكون اراده للدنيا فقط وفي حاجه اسمها اراده الاخره رقم 2 العمل العمل ده ممكن يكون عمل للدنيا وممكن يكون عمل للاخره يبقى عندنا اسم رباعيه يعني في واحد يريد الدنيا ويعمل للدنيا وفي واحد يريد الدنيا بعمل الآخرة وفي واحد يريد الآخرة بعمل الدنيا وفي واحد يريد الآخرة بعمل الآخرة الله سبحانه وتعالى بيقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا ليريدون علواً في الأرض ولا فسادة ولا عاقبة المتقين أسوأ واحد في الناس من, الخي... من القسمة الربعية مين الذي ابتغى بعمل الآخرة الدنيا ووجه الناس وأفضل واحد فيهم مين الذي ابتغى الآخرة وكانت إرادته إرادة الآخرة وابتغى بكل أعمال الآخرة في فرق أجماعة ما بين ثواب على عمل احنا بنحتسبه عند الله سبحانه وتعالى وفرق إن احنا بنسمي هذا العمل هذا عمل الآخرة أو يعني واحد أراد كل ما أخذ عليه أجل دي بقى قاعدة ثانية يعني مسألة طويلة ومحتاجة فيها تفاصيل كثيرة واعتبارات كثيرة لكن في القاعدة اللي احنا ذكرناها ديت إن جماعة في حاجة اسمها إرادة ده في القلب وفي حاجة اسمها عمل كل الناس بتعمل المسلمين والملحدين واليهود والنصرة والبوزيين واللي ما بيعبدش أي حاجة واللي بيعبد الفران كل الناس بتعمل في الدنيا لكن هو إيه اللي محمود من هذا العمل وإيه اللي مزموم المحمود من هذا العمل ما ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى ما كان لأجل إرادة الآخرة الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نريد الآخرة وأمرنا أن نفهم أن الدنيا هي مرحلة من مراحل الآخرة طيب دي قاعدة من القواعد في قاعدة أخرى أن الأعمال التي عليها أجر في الدنيا فلوس معاوضة في الدنيا هذه تختلف عن الأعمال التي ليس لها عوض إلا في الآخرة يعني هل العوض ده عوض من الناس ولا عوض من الله دي مسألة تانية خالص دي قاعدة تانية خالص محتاجين نفصل فيها شوية النهاردة واحد بي يصل رحمه ابتغاء الرزق الرزق من الله سبحانه وتعالى وهو أراد أن يرزق في الدنيا لكنه ابتغى بذلك السبب من الله سبحانه وتعالى إن هل ده مزموم؟ لا مش مزموم إن لواحد بيستغفر ربنا سبحانه وتعالى رجاء إن يفتح الله سبحانه وتعالى عليه في الخير في الدنيا وإن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه في الدنيا امتسالا لقول الله سبحانه وتعالى وتصديقا لقول الله سبحانه وتعالى فقلت استغفر ربكم منه كان غفره يوسد السماء عليكم مدرعة ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم منها هنا ضابط مهم جدا يا جماعة أن من أغاد الثواب المترتب على الأعمال الصالحة في الدنيا والآخرة من الله هذا محمود ومن أراد يبقى كده جماعة من أراد الثواب المترتب على الأعمال الصالحة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى والوعود التي وعدها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة من أرادها من الله فهذا عمله محمود وما المشكلة المشكلة من أراد السواب الذي يرتبه الله سبحانه وتعالى وابتغى بذلك ما عند الناس يعني هو بيقرأ القرآن وبيعلم دين ليه ليقال عالم عند الناس لا لا لي ليتقرب الله سبحانه وتعالى هو بيجاهد ليه مع ان ربنا سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يجاهد وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجوع لرزك تحت ظل رمحي يعني الجهاد فيه باب من أبواب الرزق، لكنه لم يود بذلك ما عند الله، إنما أراد ما عند الناس، إنما أراد الدنيا، أراد أن يقال أن يقال شجاع في الدنيا، وقد قيل شجاع في الدنيا. هنا العمل ده هو هل السواب المترتب عليه سواء في الدنيا والآخرة؟ هل هو إذا طلبوا من الله سبحانه وتعالى ده محمود عند الله سبحانه وتعالى؟ إذا طلبوا من الناس وابتغى به ما عند الناس؟ ده مذموم عند الله سبحانه وتعالى وإن حمد عند الناس يعني ممكن يكون له مكان عند الناس ممكن يغفع عند الناس ممكن يكون عالم عند الناس ممكن يكون مجاهد عند الناس ممكن يكون منفق عند الناس لكنه مذموم عند الله سبحانه وتعالى لأنه لم يرد بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى طيب يبقى هنا هل أتعلم العلم الشرعي وأريد الأخيرة؟ آه أتعلم العلم الشرعي وتريد الأخيرة هل أريد حياة نئة مطمئنة بتربية سليمة وبهذا العلم الشرعي؟ هل ده مزموم؟ لا ده محمود إذا أردنا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى خاطب عباده وده نقطة مهمة جدا يا جماعة الله سبحانه وتعالى خاطب عباده بالأثر الدنيوي للطاعة لكن في ناس بقت ما عندهاش اي حاجة غير الدنيا لدرجه ان هو ما عادش بيطرح اصلا ان في حاجة سمعت اخره بقى كل الطرح دنياوي وكل السواب دنياوي وكل العطاء دنياوي وبقى بيحاسب ربنا على الدنيا ولو ربنا ما اللي هو بيحبه في الدنيا اقول لك انا هبقى ملحد لان انا ربنا ما اداليش اللي إن انا عايزه في الدنيا ولا بحب ربنا عشان يديني اللي انا عايزه في الدنيا انا عايز ايس كريم فما جابليش ايس كريم فانا مش مؤمن بيه ده ضايع ده دماغه ضايعه وهذا من من المصائب الدعوية إن بعض الدعاء جزاهم الله خير هم يريدوا الخير ويعني نحسن فيهم الظن أن هم أرادوا الخير لكنهم لا يخاطبون الناس إلا بالأثر الدنيا واللطاعة إن أنت لو عملت كذا هيحصل لك كذا وعملت كذا هيحصل لك كذا لا شك إن ده جزء مهم جدا ولا شك إن ده جزء من الخطاب الشرعي ال الذي ذكره الله سبحانه وتعالى لكن هل هو ده كل الخطاب الشرعي؟ لا إن الخطاب الشرعي أصلاً معمول أو ربنا صحة على بعض به النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس الإيمان باليوم الآخر لذلك حتى تجد نوع سامي يحفز الناس يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر مع إن من أكل أكل إيمان ستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ومع ذلك تجد نوع سامي لأن دول لب الموضوع لب الدين الإيمان بالله واليوم الآخر وإن احنا نعتبر الأخيرة هي الأصل ونعتبر إن إحنا بالدنيا مزرعة وان الدنيا ضري امتحان وابتلاء أحاسب الناس عن التقوى أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون فملخص الكلام إن إحنا عايزين نتلخمط ولا حاجة عايزين نبتغي ما عند الله عايزين نحافظ على إخلاصنا وقلوبنا عايزين نعرف إن إحنا عايشين لأجل الأخيرة عايزين, عايزين نعيش دايما للأخيرة عايزين نفهم إن إرادتنا هي إرادة الأخيرة وإن إحنا ما عندناش أدنى زرة من زرات الشك في ذلك إن إحنا عايشين لأجل الآخرة ونبحث عن مواد الله سبحانه في الآخرة ده مش معناه إن إحنا نترك مسؤولياتنا ونترك تربية أبنائنا ونترك التعمير ونترك الإنتاج ونترك البذل ونترك الإصلاح ونترك الصبر على أذى الناس ونترك الأكل من حلال إنما الصحابة لما فهموا ذلك حققوا أعلى درجات العلو وحققوا أعلى درجات الإنتاج وحققوا أكبر حضارة في التاريخ لماذا لأنهم أرادوا ما عند الله سبحانه وتعالى لأنهم بذلوا أعمالهم في امتسال أمر الله سبحانه وتعالى لأنهم استقاموا على أمر الله سبحانه وتعالى لا من ناحية أنهم أرادوا أن يكون لهم مكان في الدنيا في وسط الناس فيعلو بهذه مكانة على الناس إنما من ناحية أنهم أرادوا إقامة أمر الله سبحانه وتعالى وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى فرفعهم الله سبحانه وتعالى وجعل لهم مكانة عالية في وسط الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب بأقوام ويضع به آخرين هل صحبة بالنسبة للصحبة الصالحة هل صحبة الدورات الدينية والنت تكفي لأنه ليست بجوار صحبة والمساجد مغلقة وكنت لأذهب المسجد قبل ذلك إلى أسراط الجمعة وسماعة درس يعني حاول نحاول نجتهد قدر صفاعتنا في أن احنا يكون لنا صحبة مسألة كافية ولا غير كافية على حسب الوقت اللي احنا بنديه وعلى حسب احتياجنا وعلى حسب مجهودنا وعلى حسب انها بنعمل ايه في الدين فالسؤال عام قوي واجابته لازم تكون عامة قوي لكن هل مجرد ان انا مصاحب مع حد على طريق وراء الشاشات دي صحبة لا ده صحبة افتراضية انما الصاحب ان احنا بي بي هو بي بي بينصحني وانصحه وقرى في نفسي إيه إيه إيه أخطاء معينة لما ألقى وأرى فيه خير معين أحبه وهو يرى كذلك في نفسه لما يعني المؤمن مئات وأخيه أنا موقف أروح مع واحد صاحبي ولاي إنسان صالح ولاي إنسان محافظ على الأزكاء ومحافظ على عبادة الله وبيبحث عن مرضات الله وبيكتهد وبيبذل من مالي ومن وقتي في طاعة الله أنا أرى في نفسي تقصير فأرى عيب نفسي وكذلك هو لما يرى يطلع عليا على شيء معين ينصحني وأنا كذلك أنصحه فالصحبة لا غنى عنها ما فرق بين التوكل والتواكل بأنثلة التوكل هو حسن اعتماد القلب على الله مع الأخذ من الأسباب المتاحة والتواكل هو ترك الأسباب المتاحة يعني إيه ترك الأسباب المتاحة نعم ما بذكرش وقولك أنا ربنا نجحني بالدعاء لا شك أنه ممكن ربنا نجحك بالدعاء لكن ربنا سبحانه على أمرك أنك أنت تخل بالأسباب واحد ما, يعني ما بيجوش ويقول لك ربنا الله ولد. طب ولد يعني ربنا سبحانه على زوك ولد من غير أسباب الله سبحانه وتعالى ما جعل شيء ناتج إلا بسبب فما خلق شيء إلا بسبب وإلا لحكمة فالله سبحانه وتعالى جعل هناك سنن في المعاملة وعلمنا إيانا هذه السنن أن ربط الله الأسباب بالنتائج والنتائج بالأسباب فالتوكل هو اعتماد إن أنا أخد بالسبب إن أنا بأخذ الدواء وبقول ربنا بشفيني لين إن في ناس كتير بتأخذ دواء ربنا ما بشفيهاش وفي ناس كتير جدا جدا جدا ربنا بشيء من غير الدواء أنا أعلى وأن الله يشفي بغير دواء ويشفي بالدواء السبب والمسبب والناتج الكل عطاء بغير سبب لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ بالأسباب المتاحة فالتوكل هو حسن اعتماد القلب على الأسباب لا هو حسن اعتماد القلب على الله عندنا هنا جماعة في ناس تعتمد على الأسباب يقول لك أنت لو عملتش إيه إيه إيه مش هيحصل عارفين كما قال ابن عباس يشرك أحدكم بكلبه يعني يشرك بكلبه يعني يعتمد على الكلب في الحراسة ففي فرق أن أنا واحد اتخذ كلب للحراسة لكنه بيعتمد بقلبي أن الله هو العاصم وأن الله هو الحافظ فهو اعتمد بقلبه على الله مع أنه أخذ بالأسباب المتاحة أنه راح إيه جاب إيه إيه إيه حراسة عنده سواء كلب الحراسة أو إن هو اتخذ أسباب في الحراسة والحماية فهنا اعتماد القلب يكون على, يكون على الله والأسباب المتاحة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نأخذها في ناس ما بتاخدش بالأسباب وتعتمد على الله وتعتبر أن ده هو الصح وفي ناس بتاخد بالأسباب وتعتمد على الأسباب وتنسى تماماً أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل في هذه الأسباب قوة وأنه لا ناتج إلا بما أمر الله سبحانه وتعالى لأن في حاجة اسمها قانون الأسباب أن السبب لكي يكون مؤثراً لابد أن يكون هناك سبب آخر موافق له ولا بد أن يكون هناك سبب مانع يمتنع عنه يعني كل سبب له سبب قدامه الناحية الثانية يمنعه وكل سبب له سبب آخر معين له فلكي تنفع الأسباب بعينها لابد من أن هناك يكون معها الأسباب الإضافية المساعدة تكون معها في نفس الاتجاه والأسباب المانعة تنتفي ببساطة خالص واحد هياخد دواء هياخد حباية هل الحبوب ديت في نفسها مؤثرة أو مؤثرة طيب سؤال هل كل واحد هياخد الحبوب ديت هيشفى يقولوا لا الناتج على هذه الحبوب بإذن الله سبحانه وتعالى ليه يقول لك لأن الحباية عشان تؤثر لابد أنها تمتص وعشان تمتص لابد يكون المعدة سليمة وعشان المعدة سليمة عشان الإنسان يمتص هذا الدواء الدواء لما ينزل في المعدة ويمتص عنده لابد أن يكون يجري في الدم والدم يعرف يستفيد منه طيب هناك أسباب أخرى غير السبب أنه ياخد الحباء فقط الحاجة الثانية أن يكون عنده مرض تكون الحباء دي توافق هذا المرض فينزل الدواء على الداء في فيبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى طيب، في واحد ممكن ياخد الحباية لكن عنده فرحة في المعدة، في واحد عنده ياخد الحباية لكن عنده الانتصاص ضعيف، في واحد ياخد الحباية لكن أصلاً الدواء ده مش مناسب للداء اللي عنده، طيب، عشان الحباة دي تؤثر فيبرأ العبد بإذن الله، لازم إن الأسباب الأخرى تكون كلها مجتمعة، والأسباب المانعة اللي بتمنع إن الدواء ده يعمل، إنه ممكن يكون واحد عنده حساسية أصلاً في جسمه من هذا الدواء، فمجرد نزول الدواء وامتصاصه في الدم الجسم كله بيتفاعل التفاعل العكسي مع هذا الدواء فيبقى عنده سبب منع بأنه يستفيد من هذا الإيه من هذا الدواء فعشان الدواء ده ينفع هذا العبد محتاج إن يكون الأسباب الأخرى المعينة تكون كلها في اتجاه واحد والأسباب المنع كلها تنتفي وهذا لا يكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فالتوكل هو اعتماد القلب بالكلية على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب المتاحة. لأن أحيانا في أسباب فوق تقبق. ربنا بيقول مثلا في حوى مع الكافرين قال واعدوا لهم مستطاعة من قوة مستطاعة ومن جوات الخير ما إيش؟ واعدوا لهم مثل ما لهم من قوة. إنما واعدوا لهم مستطاعة من قوة. طبعا اللي أنا بقوله ده في طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إيه إيه بآخر سؤالكن قبل هل الإجادة هي نية الإجادة جزء من النية النية من أول حديث النفس وبع كالقصد والعزم والإجادة وبع كالإجادة الجازمة فنية لها لها مسميات كثيرة عدة لكن الإجادة جزء من النية لكن آخر سؤال صار عندي أريد حفظ القرآن ونية داخلي بتقول أريد أحفظ القرآن ليقال عني قارق. جد نيتك وحفظ القرآن لتقي يوم القيامة واسمع كثيرا على يا الأخيرة. جماعة كيف أكلوبنا تتعلق بالأخيرة لما نسمع كثيرا على الأخيرة. يعني أنا إزاي قلبي يتعلق بالأخيرة. وانا ما بسمعش عن الاخره طب ازاي يعني اللي كي, اللي كي يتعلق قلبي بالاخره احتاج ان انا اسمع عن الاخره احتاج ان اتعرف للاخره احتاج ان انا اعيش تفاصيل الاخره محتاجين نسمع سلسله و2 و ويكون ايدينا دايما واذاننا دايما بتسمع عن الاخره عندي قلق الموت وعندما ياتي لا استطيع عمل شيء خلينا جماعة لما نقلق نشتغل بلاش نتشل كيف نتخلص من حب الدنيا؟ إن إحنا نتخلص من حب الدنيا بحب الأخيرة، بحب الله سبحانه وتعالى. وكيف نحب الأخيرة؟ إزاي هتحب حاجة ما تسماتش عنها قبل كده؟ وإزاي تحب حاجة ما ما ما تعرفهاش؟ وإزاي ح تحب حاجة ما تعرفش تفاصيلها؟ وإزاي تحب حاجة ما عشتش معاها؟ وإزاي ما تحب حاجة مش عارف قيمتها؟ ا عشان احب حاجه انا محتاج ان انا اسمع عنها محتاج ان انا اقرا عنها محتاج ان انا وعايش تفاصيلها محتاج ان انا اعالجها محتاج ان انا اتخيلها محتاج ان انا اعرف قيمتها فبالتالي يدخل حبها جوه قلبي فاتخلص من حب الدنيا نقطة الثانيه ان انا اعرف قيمة الدنيا ان الدنيا دامت لمن يعني لو كانت دامت لحد كانت جاتلك يعني الدنيا انت بتعتبر ايه دنيا يعني فلوس مثلا مناصب اكل وشرب ايه اللي انت بتعتبر دنيا ايه اللي انت بتعتبر يعني ايه دنيا يعني انا اريد انا اتخلص من حب الدنيا ايه ايه حب الدنيا اللي عندك يعني او ايه حب الدنيا اللي عندك يعني بتعملي ايه بسميتيه حب دنيا لو لو بصيتي كده وجربتي المساله ان انا مثلا اكل طب ما عادي الناس كلها بتاكله وفي لحظه بلحظات مي مي مي فقدت جربت كل انواع الاكل وفي الاخر خالص زيه بعضه يعني إيه بي إيه بي إيه بي إيه بي إيه يعني ايه ايه الدنيا اللي احنا بالنسبه لنا حاجة خطيرة عظيمة مش قادر تخلص من حبها مش فاهم يعني ايه الحاجة اللي احنا عايشينها وعايشين فيها اللذه العظيمه دي يا جماعه احنا احنا يعني احنا عايشين دنيا يعني يعني انا عايز اقول بس ان الدنيا دهرب وغم وكمد وتعب مين في الدنيا مرتاح الغني مش مرتاح والفقير مش مرتاح اللي عنده اولاد مش مرتاح واللي ما عندوش اولاد مش مرتاح اللي اللي قاوي مش مرتاح واللي عنده قلق وخايف على صحته انها تتبهدل والضعيف مش مرتاح كل الناس بتنظر إلى بعضها البعض فالدنيا تدار هم وغم ونكد وتعب مين قال إن الدنيا دار سعادة أبدية الدنيا مرحلة من مراحل الدنيا بلاء الدنيا فيها الفتن الكثيرة أحيانا يكون الفتنة بالسراء وأحيانا تكون الفتنة بالدراء ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا توجعون إنسان يعلم أن هي دي الحقيقة إننا لما يكون يعني عارفين أخذ حاجة وعارف عقبتها إن أنا عايز أتخلص من, من من شيء معين أعرف إمته لما واحد متخيل تخيل عظيم إن, إن, إن الخاتم اللي هو لابسه ده خاتم بيلمع ولو بريق وخطير وشكله حلو وعكي قابل واحد بتاع ده بتقاله على فكرة خاتم أنت لابسه ده خاتم فالسو فهو بصله كده إذا انت بتتكلم بجد قاله آية فعلا ده خاتم فالسو وانت كنت تفاكر إنه هو خاتم من معدن نفيس ولا من حاجة كريم ده ملوش فهو بدأ يفهم طيب وما لإيه اللي له قيمة قال له طب بص كده تعالى يا هوريك أنا بقى اللي له قيمة. فهكذا الإنسان إزاي يتخلص من حب الدنيا أن يعرف قيمة الدنيا وان هو يعرف قيمة الأخيرة. فيبدأ يفهم ال ال ال ال ال ال يعني القيم. رقم الثلاثة ومهم جدا أنه يعرف أنه من أراد الدنيا فعليه بأن يصل إلى أسباب الدنيا ومن أراد الأخيرة فانه عليه أن يصل إلى زبر الأخيرة وأنه ينبغي على الجميع أن يعلم أن كل الأسباب بيد الله سبحانه وتعالى يعني أنت عايز دنيا الدنيا دي بيدي مين يعني بيدي ربنا سبحانه وتعالى طب عايز آخرة طبعا آخرة دي بيدي مين ما بيد ربنا سبحانه وتعالى فإذا كان الاثنين بيدي ربنا سبحانه وتعالى فلما تعصي الله سبحانه وتعالى إذا كان كل النعم وكل العطاء وكل السعادة وكل ما ما بشيء في الدنيا لم يستمتع بها إلا لما أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء فلمن وعود عن الله ولما إيه إيه إيه نتجاهل أمر الله سبحانه وتعالى ونحن على يقين أن كل النعم وكل الهبات وكل الخير من الله سبحانه وتعالى والخير كله بأدي والشر ليس إليه فيعني الإنسان كيف يتخلص من حب الدنيا يعني يعني في فرق نحن نأخذ بالأسباب المتاحة يبا احنا قلنا يا جماعة رقم واحد أنه هو يتعرف على الأخيرة رقم اثنين أنه هو يعرف قيمة الدنيا رقم ثلاثة أن هو يعرف أن الدنيا والآخرة بيد الله سبحانه وتعالى وأخيراً إن الإنسان يدعي يدعي ويدعي ويدعي ويدعي, ويدعي. إن هو لما يدعي إن إن النبض صن كان يدعي ويقول اللهم ما نتشهد الدنيا أكبر منها ولا مبلغ أقل ولا إلى النار ما سيوانا النبض صن كان يدعي بحب الآخرة وكان يدعي إن يدعي ربنا سبحانه وتعالى إن الدنيا ما تبقاش منتهى آماله إن ما بقاش الانسان آخر آماله إيه الدنيا ثم اخر حاجة هو مسألة ان الانسان يكون عنده ممارسات انه يبقى فاهم ايه دنيته وايه اخرته واذا اتعارد مع ده ازاي انه هو يعرف يضحي بايه لاجل ايه ان الانسان يعرف ايه قيمة كل حاجة فيعرف يكسب هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب قليم تؤمنون بالله وسون وتشاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ان الانسان يعرف هو هيضحي بايه لاجل ايه إن الإنسان كل الناس بيتموت يا جماعة وكل الناس هتعيش فترة معاينة في الدنيا ثم تنتهي هذه الفترة ثم إلى الحساب والحساب إما إلى جنة وإما إلى نار فإذا أنا عارف إن في الأخير خالص في النهاية وبعد كل اللي يحصل ده هيحصل إيه؟ هيحصل موت وبعد الموت في حساب فخلاص فلنعد للسؤال جواب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته